Sharia Rabbina Nurun Sharia Rabbina Nurun شريعة ربنا نور به نسم على النجم به نحيا بلا ذل حياة الأمن والسلم ودولتنا لقد قامت على الإسلام في ختمي ورغم جهاد هن اعداء تأسسوا سننا سافل حكم من شريعه ربنا نورا به نسعو على الجميع به نحيا بلاد من حياه امن واسلمي شريعة ربنا نور به نسمو على المجمي به نحيا بلا ذل حياة الأمن والسلمي وكم ترعى رعايا بتحنا وفي حلمي تقوم بذاك في حرص فليس تنال من ذمي تراها إلطاشر المرصال في حزمي وتحبو الناس من عف وتهديهم من العلم شريعة ربنا نور به نسمه على Sari'عة Rabbina Nura Bi'i nasmu ala nmajmi Bi'i nhahiya bila dhul Hiyaat al-amn wa silmi بَنَى يَشْكُونَ مِنْ هَمٍّ إِذَا مَا احْتَاجَ وَاحِدُهُمْ لَهَا بِالْجُنُونِ كَمْ تَنِّي فَأَرْغَبُ الْحَاجَةَ إِلْ عَطَشٍ غَدَتْ ناس في عدل بعيدا عن اداب الظالمين امان الفعيشه هم وان فاجع حيصني فلا كف عن ولا يخشون من جرمي ndun kamliha rhodun Kana fi fi hulmi Sana al-islami saatarha Fama ahala hau min rasmi Wadawlatuna duhakikhaa Falyse tshahibin wami ما asfaahu min diinin Woma asmaahu min hukmi Shari'at rabbi na nuru Bihin asmu ala najmi Bihin ahiya Hayatan amn wasil mi Hayatan amn